ولهدينهم صراط مستقيم، ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين عم الله عليهم، فأولئك مع الذين عم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، والشهداء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 من ليبطئن فإن أطابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أطابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودا يا ليتني كنت معهم فأفوث فوزا عظيما فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا